وَإِذْ طَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي عَمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَ رُسُلُهُمْ أَفَلَا يَشْكُّونَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذَنبِكُمْ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 وما لنا الا نتوكل على الله وقد ادانا سبلا لنا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ آمَنَ رَأَيَهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 17. لا يتجرره ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ بَعِيدٌ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ايَ شَيءٌ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَقَالَ الضَّالُّونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُبْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ ان نارنا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من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 وَيَبْرِبُ اللهَّهُ أَمْسَالَل النَّاسِلَ عَم يتَذَكَّرون وَمَسَلُ كلَلمَةٍ خَبسَةٍ كَشَجرَةٍ خَبيثَة نِجِت السَّتْمِ فَوْوقِ الأرض مَا لَهَا مِ قَر يُثبِتُ اللهُ الذينَ آمَنوا بِالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرةِ ويُضلُّ اللهُ الظالمينَ ويفعلُ اللهُ ما يشاءُ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 وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَمِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَهُ فِيهِ وَلَا خِلَّانَ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 118. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 119. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام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 إن ربي لسميع الدعاء رب جولني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء 117. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 118. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 119. إنما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُنْطَاعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِ بِعَذَابٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده يرسله إن الله عزيز ذو 111. ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 112. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم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 هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ